ذكرى قديمة كلمات سعود حسين الخريب أداء علي الكدادي يا صاحبي مشا Wel, je begrijpt me, kijk je,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 الطموح الخلق رغم I'm